One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 جبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطالب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 هي المأوى يسألونك عن السعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية إلا عشية أو ضحاها Thank